يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسقرون منهم فخره الله منهم ولهم عذاب ली